اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد بطش إن بطش ربك لشديد إن إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد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 بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ